بوك تو ساموتستا تختمدي خمسة وسبعون خمسة وسبعون تسبتب <تصفيق> <تصفيق> إبداء الأسباب واحد, <تصفيق> واحد <تصفيق> إبداء الأسباب واحد <تصفيق> لماذا لا تأتي؟ لماذا لا تأتي؟ حاليا تصدي امينديا الطقس سيء جدا. الطقس سيء جدا. ار مو ديوار رادغان اسيتي افداريا لا اتي لان الجو سيء جدا. لا أأتي؟ لأن الجو سيء جدا راتم أر موديس لماذا لا يأتي؟ لماذا لا يأتي؟ إس أر أريس تباتي جيبولي هو غير مدعو إس أر موديس راتغان أر اريس هو لا ياتي لانه غير مدعو هو لا ياتي غير مدعو راتوم ار موديخار لماذا انت لا تأتي؟ لماذا انت لا تاتي ترو ماكس ليس معي وقت ليس معي وقت. لا اتي لاني ليس معي وقت لا اتي ليس معي وقت راتوم ار لماذا لا تبقى لماذا لا تبقى؟ قيديف ماكس ساموشاو ما زال علي ان اشتغل ما أن أشتغل. لا ابقى لاني لا يزال علي أن اشتغل لا أبقى لا لأني لا زا عليّ أن أشتغل أق لماذا صرت تريد أن تذهب لماذا سرت تريد أن تذهب تغللي ظار أنا تعبان أنا تعبان مفوار؟ راد كان تغليلي فار أنا أذهب لأني تعبان راد أم ميمكزاور بيت أوكوه لماذا صرت تريد أن تسافر؟ لماذا صرت تريد أن تسافر؟ أوكوه كفيان آريس الوقت صار متاخرا الوقت صار متاخرا ميفمك زاوربي الوقت صار متاخرا انا اسافر لأن الوقت صار متاخرا ཁი შეკვეთა და უახლესი ուախլեսի ჩამოწერა և შემდეგ ინტერნეტ շեսած լեվելիա շեմդեկ ինտերնետ միսամ www.book2.de